قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الهجرة قال حدثنا احمد بن عبده الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم فتح مكه لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا قال وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا فمرد أبو عيسى باب الهجرة والهجرة كانت في أول أمر الهجرة إلى المدينة من مكة ومن غيرها لأن في أول يعني المسلمون يعني كانوا قلة وكان يعني يحتاجون إلى من يجتمعون وان يكونوا قوة فكانت الهجرة مفروضة يعني هذا من دخل في الإسلام أن يأتي ويهاجر إلى المدينة ولما فتح الله مكة وصارت دار الاسلام انتهت الهجرة إلى المدينة ولكن الهجرة باقية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا لم يتمكن الإنسان من اقامه شعائر دينه فان عليه ان ينتقل كما ان الكفار المسلمين الذين في مكه الذين هم مستضعفون ويعني لا يتمكنوا من الشعائر دين مطلوب منهم ان يهاجروا فكذلك من لا يستطيع ان يقيم شعائر دينه في بلد يعني بلاد الكفار فانه يهاجر الى بلاد المسلمين واما اذا كان يعني يقيم شعائر دينه هو في بقائه نفع للمسلمين وتقويه لهم ودعوه لهم ويعانث لهم على الخير وابعادهم عن الشر فقد يكون البقاء والحالة هذه اولى من كون الذين فيهم خير يذهبون عن المسلمين ويبقون دون وجود من يكون فيه فائده لوجوده بينهم يبصرهم ويدعوهم الى الخير ويثبتهم على دينهم ويحذرهم من ان آآ آآ ينساق وراء الكفار وان ينحلوا من دينهم وان يقصروا في امور دينهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكه قال عثمان لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد يعني فتح مكه لان لان المسلمين قووا والبلد التي اخرجت الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهم وكفار قريش هم الذين كانوا اشد الناس عداوه وأشد الناس معانده ومعارضه له صلى الله عليه وسلم ولما مكنه الله منهم واستولى على مكة ودخلت مكة في الإسلام وصارت من بلاد المسلمين وأسلم الذين, فتح الله الذين فتحت مكة وهم فيها من الكفار صاروا مسلمين انتهت الهجرة منها ولكن بقيت الهجرة من بلاد الكفر الى الإسلام مستمرة الى قيام الساعه قال ولكن جهاد ونية يعني بقي الجهاد والنيه وهي ان الناس اذا احتاج اليهم الجهاد فانهم يخرجون للجهاد في سبيل الله وكذلك ايضا يعني يكون عندهم نيه الجهاد ونيه الاعمال الصالحه وانهم يعني حريصون على ان ياتوا بالاعمال الصالحه من جهاد وغيره وإذا حصل استنفارهم استنفارا عاما فإنهم ينفرون لأن الجهاد إذا كان فرق كفاية ينتزع من الناس من يختار للجهاد ويبقى الناس في بلادهم وأما إذا احتاج إلى استنفار أهل المدينه أو اهل القريه أو اهل بلاد معينة من قبل الإمام فإنهم ينفرون ولا يتخلفون يكون وبذلك يكون فرضعين وبذلك يكون فرضعين إذا حصل الاستنفار فالهجرة من بلدي الكفري بلد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه الهجرة الشرعيه وأما الهجرة اللغوية فهي الانتقال من بلد إلى بلد الانتقال من بلد إلى بلد فإن الإنسان إذا كان في بلد وتركها وهجرها فإنه يعتبر ليس من ذلك البلد وأما إذا لم يهجر كان في بلد ولكنه ما هجره يعني يرجع إليه وله علاقة به وله اتصال به فإن هذا يعتبر بلده لو جاء إليه فإنه لا يقصر ولا يترخص برخص السفر الحاصل أن الهجرة يعني هجرة عامة ولغوية وهجره شرعية والهجرة الشرعيه هي الانتقال بلد, الاسلام إلى بلد, بلد الكفر إلى بلد الإسلام والهجرة اللغوية انتقال من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد ويكون بذلك هجر البلد الذي خرج منه نعم قال حدثنا احمد بن عبده الضبي هو ثقه عند مسلم وأصحاب السنن عن زياد بن عبد الله وهو قال عنه الحافظ صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن اسحاق لين فجر البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن منصور بن معتمر اخبرنا من منه هو اغنيس نعم صدوق حسنه لدى البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن منصور المعتمر سوى المعمر هو ثقه خرجها اصحاب السته عن مجاهد مجاهد بن جابر المكي ثقه خرجها اصحاب السته عن طاووس عن طاووس بن كيسان ثقه اخرجه اصحاب السته عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ما مر ذكرهم قال هو في الباب عن ابي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حفشي عبد الله بن حفشي اخرج له ابو داود والنسائي نعم قال ورواه سفيان الثوري عن منصور المعتمر الله عليك جاءت الأسئلة بعكس ما ذكرت من حيث أن الهجرة من بلد الإسلام إلى بلد الكفر بلد نعم قال لأنه لا يستطيع أن يقيم الشعائر في بلده يضيق عليه لكن إذا ذهب إلى بلد الكفر يستطيع أن يقيم شعائر يعني ما يستطيع يصلي ولا يستطيع يعني يفعل العبادات؟ يعني ما يستطيع يصلي يعني إذا, إذا إذا كان في بلد بلاد المسلمين لا يستطيع أنه يعني يصلي في المساجد ينتقل إلى بلد بلاد المسلمين يصلي في المساجد ما هو ينتقل إلى بلاد الكفار يعني من شر إلى شر ينتقل من شر إلى خير يقول السائل ما هي العلامة التي يعرف بأن هذا بلد الإسلام او بلد كفر يعني يكون الذين فيه كفار ويحكمهم كفار يكون أهل كفار ويحكمهم كفار وان كان فيهم يعني أحد من المسلمين نسال الله ليك الباب اللي قبل الاخير قال الترمذي ما يحل من اموال أهل الذمة والحديث لم يخصص يقول عقبه بن عامر قلت يا رسول الله انا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا يؤدون ما لنا عليهم الحق وله هنا اهل الذمة مع ان الحديث ما في إلا اذا كان هناك الولايه لانه يعني كما هو معلوم يعني ذكر اهل الذمه على اعتبار انهم يعني يعتبرون داخلين تحت ولاية المسلمين فهم يعني يمرون في بلاد يحكمها مسلمون أما إذا كانت بلاد كفار يعني فهذه هي التي يجاهد أهلها ويعني يقاتل أهلها حتى يدخلوا في الدين أو يعطي جزية عن يديهم وهم صاغمون فذكر أهل الذنة لأنهم يمشون فيهم لأنهم تحت حكم الإسلام بخلاف الكفار الآخرين الذين هم دار حرب وهم أعداء فإن الأمر يختلف والله تعالى عليه الصلاه والسلام وبارك على جي رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وثقل الله لنا ولك وللمسلمين اجمعين امين